السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم <تصفيق> يا ايها الذين امنوا جتنبوا كثيرا من الظن من الظن ان بعض الظن اسم. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتم واتقوا الله ان الله تواب رحيم يا ايها الذين امنوا بالله وعملوا بما شرع ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يوجبها من أسباب وقراء وقراء من أسباب وقراء إن بعض الظن اس كسوء الظن انظا عن ظاهري عن واهز تزينا ظاهره بالظاهره الصلاح ولا تتبعوا عورات المؤمنين ورائهم ولا يذكر احدكم اخاه بما يكره فان ذكره بما يكره مثل لحمه ميتا اي يحب احدكم ان لحم اخيه ميتا فكره اغتيا اغتياب اغتيابه فهو مثله واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله تواب على من تاب من عباده رحيم رحيم بهم بعض أهل العلم يرون أن قول الله سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم. أي اجتنبوا شوء الظن كله فكثيرا من الظن يعني الظن ينقسم إلى قسمين ظن حسن وظن سيء فأنت مأمور في هذا وهذا الذي رجحه الحافظ بن جرير الطبري أن المقصود بهذه الآية إن بعض الظن إثم أي كل الظن السيء إثم إلا إذا كانت هناك قرينة يعني صريحة في هذا وإلا فهو يقول كل الظن السيء إثم وأن قوله بعض لا يقصد إن بعض الظن السيء لكن يقصد إن الظن ينقسم إلى قسمين ظن حسن وظن سيء فالبعض من الظن أي كل الظن السيء إثم نعم جزاكم الله خير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إنا كرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم قدير يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر واحد وهو أبوكم آدم وأنث وأنثى واحدة واحدة وهي أمكم حواء فنسب واحدة لنا مطفع على مجرور وأنثى واحدة وهي أمكم حواء وأنثى واحدة وهي وهي أمكم حواء فا فنسب فنسبكم واحد فلا يفخر بعضكم على بعض في النسب وصيرناكم بعد ذلك شعوبا كثيرة وقبائل منتشرة ليعرف بعض بعضكم بعضا لا يفخر عليه ها؟ ليعرف بعضكم ليعرف بعضكم بعضا لا ليفخر عليه لأن التمايز لا يكون لا يكون إلا بالتقوى لذا قال إن أكرمكم عند الله أفقاكم إن الله عليم بأحوالكم خبير بما تفعلون تك... بما تكونون عليه من كمال ونقص لا يخفى عليه شيء من ذلك وذلك لأن التفاخر باللون أو الحسب أو النسب هذا في حقيقة الأمر يرجع فيه إلى الطعن في تقدير الله سبحانه وتعالى فإنك أنت لم تختر نسبك ولم تختر لونك ولم تختر حسبك ولا قبيلتك إنما اختار ذلك الله سبحانه وتعالى فعلى ما تمايز بين الناس بأشياء لم يختاروها هم لأنفسهم فهذا كله يرجع إلى نسال الله السلامه الطعن في تقدير الله سبحانه وتعالى لكن أشار الله سبحانه وتعالى إلى ما يصح فيه التمايز وهو ما يفعله المرء بنفسه ألا وهو إما التقوى وإما عدم التقوى فهذا الذي يصح فيه التمايز بين الناس نعم تفضل <تصفيق> قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم قال, أهل قال بعض أهل الباديه لما قدم قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم آمنا بالله وبر وبرسوله قل لهم أيها الرسول لم تؤمنوا ولكن قولوا استسلمنا وانقدنا ولم يدخل الإيمان ولم يدخل الإيمان في قلوبكم بعد ويتوقع له أن يدخل أن يدخلها وإن تطيعوا أيها الأعراب الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح واجتناب المحرمات لا ينقصكم لا ينقصكم الله شيئا من ثواب أعمالكم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم في هذه الآية التفريق بين الإسلام والإيمان وهذا على اختلاف مذهب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإن الإمام البخاري من مذهبه أنه لا يفرق بين الإسلام والإيمان والصحيح ما عليه جمهور اهل السنه من التفريق بين الإسلام والإيمان إذا اجتمع ولذلك القاعدة المعروفة في التفريق بين الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع ومعناه أنه إذا ذكر الإيمان والإسلام في سياق واحد فكل لفظة تدل على معنى مستقل. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان دل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة أو نقول ان الإسلام مرتبة أولى ثم الايمان مرتبة اعلى من مرتبة الإسلام هذا ما تدل عليه هذه الآية هذا الامر الأول ولذلك قال هم قالوا آمنا لكن لم يصلوا إلى هذه المرتبة فقال قولوا أسلمنا فإذا دخل الإيمان في قلوبكم واستقر فإنكم تصلون إلى هذا أيضا في قوله ويتوقع له أن يدخلها لأن كلمة لما يدخل هذه لم لما بمعنى لم للنفي لكنها تدل على معنى أنه يتوقع حصول هذا بعد النفي يعني إذا قلت لم يدخل،, لم يدخل الإيمان في قلوبكم فإنك تنفي الآن دخول الإيمان في القلوب وتتوقع عدم حصوله بعد ذلك لكن إذا قلت لما يدخل الإيمان في قلوبكم فإنك تنفيه الآن في الحاضر وتتوقع حصوله بعد النفي ولذلك الآن يعني من فسر هذه الآية بأنها في المنافقين تفسيره غير صحيح لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر لما أي أن هؤلاء مسلمون حقا لكن لم يستقر إلى الآن الإسلام الكامل فلذلك سيستقر بمزاولتهم للأعمال الصالحة حتى يرتقوا إلى مرتبة الإيمان التي هي أعلى من مرتبة الإسلام نعم طيب تفرق الإسلام والإيمان <تصفيق> شمل كل واحد منهم الآخر فإذا قلت أنا مسلم تعني أنك مؤمن إن شاء الله وإذا ذكر الإيمان دخل فيه الإسلام إذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان نعم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرط وبرسوله ثم لم يخالطوا إيمانهم شك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 أتعلمون الله وتشعرونه بدينكم والله يعلم ما في السماوات ويعلم ما في الأرض والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فلا يحتاج إلى إظلامكم إياه بدينكم يمنون عليك أن نسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم من هداكم للايمان ان كنتم صادقين يمن عليك ايها الرسول هؤلاء العرابه باسلامهم قل لهم لا تمن علي بدخولكم في دين في دين الله فنافع فنفع ذلك ان حصل عائد عليكم بل الله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 إن الله يعلم غيب السماوات ويعلم غيب الأرض لا يخفى عليه شيء منه والله بصير بما تعملون لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم على حسنيها وسيئها من فوائد الآيات سوء الظن سوء بأهل الخير معصية ويجوز الحذر من أهل, الحذرة من أهل, الشرك من أهل الشر بسوء الظن بهم ويجوز الحذر ويجوز الهدر ويجوز الح... الحذر من اهل الشر بسوء الظن بهم سوء الظن بهم وحده وحده اصل اصل اصل اصل اصل بني البشر اصل اصل اصل بني البشر تقتضي نبذة التفاخر بالأنساب. الإيمان ليس مجرد مجرد نطق لا يوافقه اعتقاد، بل هو اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان. هداية التوفيق بيد الله وحده، وهو فضل, وهو فضل منه سبحانه ليس ليست حقا لأحد. شكرك الله فيك الشيخ محمد الخولي جاهز؟ نعم جاهز شيخ. تفضل بارك الله فيك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاش والقرآن القلوب القلوب قاف والقران المجيد يا ترى بس نعم مما القلوب قبل من مقاصد الصورة إيقاظ القلوب الغافلة لإدراك حقائق البعث والجزاء وبراهينه ومشاهده التفسير ولذلك هذه الصورة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها بمفردها في الموعظة أو في الخطبة لأنها موعظة مستقلة فيكتفى بقراءتها ففيها من إيقاظ القلب وتبصيره ت تبصيره حقيقة الدنيا وما بعد الموت نعم التفسير قاف تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة أقسم بالله بالقرآن. أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير والبركة لا يوم القيامة للحساب والجزاء بل عجبوا أن جاءهم بيهم من منهم، فقال الكافرون هذا شيء، فقال الكافرون هذا شيء عجيب. التفسير لم يكن لم يكن لم يكن سبب افضهم توقعهم أن, أن أن أن تكذ أن, أن تكذبة. هم يعرفون صدقك بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهم وليس من جنس الملائكة وقالوا من تعجبهم مجيء رسول الله رسول من البشر إلينا شيء عجيب يعني هم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجهدون شاء الله سلامه فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد أنبعث إذا متنا وصغنا ترابا ذلك البعث ووجوع الحياة إلى اجسامنا بعدما بريت شيء مستبعد لا يمكن أن يقع قد علمنا ما تاكل الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ قد علمنا ما تاكل الارض من اجسامهم بعد موتهم وبعد موتهم و... يا شيخنا بعد موتهم وتفنيه بعد موتهم وتفنيه لم يخف علينا منه شيء وعندنا كتاب حافظ لكل ما يقدره الله عليهم في حياتهم وبعد موتهم. نعم. بل كذبوا. وتفنيه. وتفنيه. أي يعني أن الأرض تفني الأجسام. نعم. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. بل كذب هؤلاء المشركون بالقران لما جاءهم به رسول فهم في امر مضطرب, مضطرب لا يثبتون على شيء بشانه لا يثبتون على شيء ولما ذكر انشاء المشركين للبعث للبعث ذكرهم بالأدلة على وقوعه فقال افلم فقال أفلم ينظر السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فوج أستاذا بس الأخوة الصفحة ينفعون الصفحة قليلا أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث بالبعث السماء فوقهم كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم بما وضعنا فيها من نجوم وليس لها شقوق تعيبها فالذي خلق هذه السماء لا يعجز عن بعث النوت أحياء والأرض مددناها وألقينا فيها غواصيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض والأرض بسطناها صالحة للسكن عليها، ولقينا فيها جبالاً سوابتا حتى لا حتى لا تضطرب، وأنبتنا فيها من كل من كل صنف من النبات والشجر حسن حسن حسن المنظر، والنخلة بسقاطها لها طل لها طل صح اشغنا طب صوره طب, سرطان. طب سرطان وذكرى لكل عبد منيب طب وذكرى لكل عبد منيب خلقنا ذلك كله ليكون طب صوره وتذكيرا لكل عبد راجع الى ربه بالطاعة ونزلنا من السماء ما فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ونزل من السماء ماء كثير النفع والخير فأنبتنا بذلك الماء بساتين وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره والنخل باسقات لها طلع النضيد وأنبتنا به النخل طوالا عاليات لها طلع متواكب بعضه فوق بعض وهنا سؤال يأتي النخل يعني عند العرض أو عند الناس الطويل يكون متعبا في جنيه ولذلك إذا كان النخل قريبا فإنه يعني يكون محبوبا عند الناس لسهولة جنيه فلماذا امتدح الله سبحانه وتعالى النخل هنا بالطول والجواب على ذلك ان هذا أتى في مقام تعظيم الخلق والطول من باب التعظيم فذكر الله سبحانه وتعالى طول النخل لمقام التعظيم لا لمسألة جني الثمار نعم رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخوج ون... أنبتنا ما أنبتنا من ذلك رزقا للعباد يأكلون منه وأحيينا به بلدة لا نبات فيها كما أحيينا بهذا المطر بلدة, بلدة لا نبات فيها تحيي الموتى فيخرجون أحياء كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب غص وثمود كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك أيها الرسول اقوام بانبيائهم فكذبت قوم نوح واصحاب البئر وكذبت ثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وكذبت عاد وفرعون وقوم لوط واصحاب الاينكت وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد وكذب قوم شعيب وَكَذَّبَ قَوْمُ شعيب اصحاب الايكه وقوم تبع ملك كذب اليمن قوم شعيب أصحاب نعم. الأيكت. نعم. آآ آآ نعم. وكذب قوم شعيب اصحاب الايكه نعم بدل اشكوا اي نعم شعيب اصحاب اصحاب اين ملك اليمني, ملك اليمني فثبت عليهم ما وعدهم الله من العذاب أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد جزنا. عن خلقكم أول مرة حتى نعجز عن بعثكم بل هم في حيغة من خلق جديد بعد خلقهم الأول ولقد خلقنا من هوايد المشرقون يستعظمون النبوة على البشر ويمنحون صفة الألوهية, ويمنحون صفة الألوهية للحجر للحجر الصلاة خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال وخلق خلق السماوات وخلق الأرض وإنزال المطر وإنبات الأرض القاحلة والخلق الأول والخلق الأول كلها أدلة على والخلق الأول والخلق الأول كلها أدلة على البعث التكذيب بغسل عادة الأمم السابقة وعاقب المكذبين سنة إلهية. أحسن الله لكم. الشيخ محمد العميسي تفضل <تصفيق> ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من قبل الوريد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تحدث به نفسه من خواطر وأذكار ونحن أقرب إليهم من العرق الموجود في العنق المتصل بالقلب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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ويقال هذا الإنسان المسوق لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اقترارك بشهواتك ولذاتك فكشفنا عنك غفلتك بما تعانيه من العذاب والكرب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 ويقول كل ان عنيد ويق... طيب ويقول الله ما السائق والشاهد فعل في جهنم كل كفور للحق يكون لك من ما الخير لك مريب ما المنع لما فعل الله عليه من فعل تجاوز كثير المنع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 قال قرينه ربنا ما اضلته ولكن كان في ضلال بعيد قال قرينه من الشياطين متبرئا منه ربنا ما أضلته ولكن كان في ضلال بعيد عن الحق قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد قال الله لا تختصم لدي فلا فائدة من ذلك فقد قدمت لكم في الدنيا ما جاءت به رسل من الوعيد الشديد لمن كفر بي وعصاني ما يبدل القول لدي وما أنا بظن من للعبيد ما يغير القول لدي ولا يخلف وعدي ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم ولا بزياده سيئاتهم بل أجزيهم بما عملوا يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة؟ فتجيب ربها هل من مزيد طلبا للزيادة وضبا لربها اللهم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما عده لعباده المؤمنه فقال وقربت الجنة للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه فشاهدوا ما فيها من النعيم فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم ممكن. ممكن. هذا ما توعدون لكل أواب الحفير من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ويقال لهم هذا ما وعدكم الله لكل رجاء إلى ربه بالتوبة حافظ لما ألزمه حافظ لما ألزمه ربه به من خاف الله من خاف الله بالسر حيث لا يراه إلا الله ولقي الله بقلب سليم مقبل على الله كثير الرجوع إليه ادخلوها بسلام ذلك يوم القلود ويقال لهم ادخلوا جنة دخول مصحوبا من مما تكرهون ذلك يوم البقاء الذي لا, الذي لا فناء بعده لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم يشون فيها من النعيم الذي لا ينفد ولدينا مزيد من النعيم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ومنه رؤية الله سبحانه مهم مهم. من فوائد الآيات علم الله بما يخطر في النفوس من خين وشر فطورة الغفلة عن الدار الآخرة ثبوت صفة العدل لله سبحانه وتعالى <تصفيق> واصل شكرا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بضشا فنقبوا في البلاد هل من محيص وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل هؤلاء المشركين المكذبين من أهل مكة ففتشوا في البلاد لعلهم يجدون مهربا من العذاب فلم يجدوه إن في ذلك ذكر لمن كان له قلب أو أنقى السمع وهو شهيد إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكيراً وموعظة لمن كان له قلب يعقل به أو في بسمعه أو أنصت بسمعه حاضر القلب غير غافل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 ومن الليل فصل له وسبحه بعد الصلوات واستمع يوم ينادي الملاد من مكان قريب واستمع أيها الرسول يوم ينادي الملك الموكل بالنفخ بالصول النفخة الثانية من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم القروج يوم يسمعون الخلائق صيحه البعث بالحق الذي لا مريه فيه ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم هو يوم خروج الاموات من قبورهم للحساب والجزاء نعم يوم يسمع ويجوز يوم يسمعون الخلائق على نغد اكلون براغيثكم هل علنك تقصد يا شيخ محمد يسمع ايه اننا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير اننا نحن نحيي ونميت لا محي غير لا محيا غيرنا لا محيا غيرنا ولا مميت وإلينا وحدنا رجوع وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامه للحساب وإلينا وحدنا رجوع العباد يوم القيامه للحساب والجزاء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 نحن أعلم ما يقوله هؤلاء المكذبون وما أن أيها الرسول بمسلط عليهم فتجبرهم على الإيمان وإنما أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي الكافرين والعصاه لأن الخائف هو الذي يتعظ ويتذكر إلى ذكر أحسن الله عليك طيب انتقل لفوائد السورة طيب من فوائد الآيات الاعتبار, الاعتبار بوقائع الاعتبار التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية خلق الله الكون خلق الله خلق الله الكون في ستة أيام لحكم يعلمه الله لعل منها بيان سنة التدرج سوء أدب اليهود في وصفهم في وصفهم الله في وصفهم في وصفهم الله تعالى التعب بعد خلقه السماوات والأرض وهذا كفر بالله سبحانه نصح أن تقول في وصفه الله في وصفه من الله وقراته بعمر نعم أحسن الله عليكم بزاكم اوه. الله خيرا بذلك نكون نهينا درسنا لهذا حقيقة يا أخوة سورة قار يعني كما قال لا يحتاج فيها لكثير من الكلام لذلك الله سبحانه وتعالى ختم بها يعني ختم السورة بهذه الآية العظيمة تذكر بالقرآن من يخاف وعيد لأنه مجرد هذه القراءة تكون فيها الموعظه وكما ذكرت لكم في البداية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها في خطبته للجمعة لأن فيها موعظة وكل انسان يفهم هذه الموعظة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمع لهذه المواعظ فيتذكر وإذا قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا